بسم الله هناك معاصي سوبر اليوم عندما معاصي تقيلة معاصي شكلها عجيب جدا مم. الحسن نصيص في العبادة قيام ليل وصيام وذكر وتلوت قرآن خمس أجزاء في اليوم لما يفتر <تصفيق> الفرائض والرواتب <تصفيق> فترته إلى الإهل إلى السنة. لكن الفتره للمعاصي يعني عندي فتور يعني ما يروحش يصلي في عندي فتور يعني يبدأ يقعد قدام التلفزيون ده مش فتور بقى ده اسمه ايه أي حاجة طب ازاي نت... عشان بس انا ايه كتير عن شيء يخص الموضوع على طول لو سمحت حاضر نخش الموضوع زي لما <تصفيق> يحصل ان يتصل بي فجاء الساعه كام 2 وثلث بالليل انا مش شيخ طب لي عشان أنا... عندي معاصي بي يعني ركعتين وتقول سألك عبادي لا أجمل القرآن خد يا ابني شوية القرآن نزلهم على قلبك دوان جبال الالتزام وكلهم كده يقولك أنا عملت كل حاج كل اللي يخطر بالك أنا عملت طيب يا عماش عم ربنا يعفو عنا وعنكم يا رب. <تصفيق> وبعدين قال لك ما أنا مستحتش <تصفيق> ما تبسطتش فقلنا نجرب سكت قلنا <تصفيق> نجرب سكت <تصفيق> كن من يجي الربنا عشان يجرب ربنا <تصفيق> ربنا أعز صح اليقين انك تلتزم بالدين لان الله امرك بذلك تفاجئ بشباب ملتزم ملتحي وفي وسط البلد واقف قدام الباترينات بيتفرج زي زي الناس غلط لما تلاقيه ماشي في الشارع ولا واقف على الناصيه زي زي الناس غلط. لما يقعد مجموعه من الشباب وجئت والله مجموعة من الشباب الملتزمين ثلاثة 4 خمسة بيروحوا عند اغا بيعملوا ايه يلعبوا على الت... بلاي ستيشن عارف يا حمص ظبطوا ستيشن بتتنطشلكوا دا وانتو داخلين عند الرجل يقال ان انت يعني ناس بقى ايه بتقعدوا تتعلموا العلم وتقوموا الليل تخلي تلعبوا على البلاي ستيشن جدال الالتزام اسف شديد بعض الشباب فاهم إن الدين لحيه وجلابيه بعض الشباب فاهم إن الدين تعلم العلم الشرعي والدعوة إلى الله بعض الشباب فاهم ان الدين صلاة الجماعة والعمامه والامامه بعض الشباب فاهم الدين ان حرام حرام حرام حرام ايه الدين ايه الدين تجينا نفهم دين الإسلام ايه هو يفهموا بعمق يفهموا بوعي هو فهمه صواب الالتزام يا جماعه الدين ده إهمشي لحد ما يتعاش. جبال الالتزام. انت لما دخلت سكة الدين دي الجبال. المفروض تنسى الموضوع. موضوع الغرب لسه ما زال. سكتز عم سكر. لسه ما زال مبهر ببوما وناي وأديداس. لس لسه الأسماء دي بتستهويه حطتها على قلبه وبيصلي مين؟ جبال الالتزام. وصيتي لك الأخيرة. وعطيني. وعطيني وعطيني. إشبط. إشبط. في سفينة النجاة. وامسك جامس. مسك جامس. بو اللي بيوأع بيغرق. وعطقى والبحر عميق. وتحت, وتحت البحر, نا. تحت البحر نا وتحت البحر نا جبال الالتزام محاضرة قيمة ألقها فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب وهي ضمن سلسلة أصول الالتزام الشريط التاسع جبال الالتزام.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 فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه اني احبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله التزام على أصوله هذا موضوعنا بعد أن كثر الالتزام المهوش والالتزام الشكلي والادعاء وكان العلماء قديما يسمونها الدعاوى الدعاوى الفارغة إن كثيرا من الشباب يعيش وهم الدين ومع شديد الأسف هو ليس على دين وإنما القضية في الأول والآخر هوى هوى ولذلك كثيرا ما يتحدث في وسطه الذي التزم فيه أن يقال دي نزوه من نزواته يومين ويئلب وهكذا تجده هو نفسه بعد فترة بدا يعود الى نفس معاصيه بدا يعود الى حاله الكئيب ونحن في هذا الزمان اسال الله ان يرزقنا واياكم حسن الخاتمه اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا في هذا الزمان زمن عجيب كنت اقول عنه اليوم ان هناك معاصي وهناك سوبر معاصي هناك معاصي سوبر اليوم دول. معاصي ثقيله معاصي شكلها عجيب جدا فهذه المعاصي الآخزة بالألباب سبحان الله العظيم وكان الكلام في معرض الحديث عن خطورة النت نعوذ بالله من هذه الفتنة الشديدة وكنت أسميه القاتل اللذيذ أنه قاتل ولكن قاتل عجيب جدا وذكرني ذلك بان هناك في عرف اليابانيين أنهم إذا حكموا على إنسان بالإعدام فإنهم يأتون بريش نعام وأشياء يزغزغون بها رجليه مع بنات جميلات يزغزغون بها رجليه وهو يضحك ويستبشر وأثناء ضحكه يموت هذه هي حالة كثير من الشباب الذين يدمنون معاص سوبر سوبر معاصي فإذا بهم اثناء سعادتهم بهذه المعاصي يفقدون حياتهم يفقدون دينهم يفقدون ايمانهم ذكرنا من اصول الالتزام تسعه اصول هذه هي العاشره ان من اصول الالتزام الالتزام على اصوله الثبات اللهم ارزقنا الثبات على الحق والعزيمه على الرشد والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار الثبات فعلا نحن في زمان عز فيه الثبات الثبات اه ان يدخل الانسان هذا الدين ويثبت ايها الاخوه الفتور وارد وعلى كل الناس بلا استثناء ولكن كما قال ابن القيم عليه رحمه الله لا بد من سنه النوم ولكن كن خفيف النوم فان حراس البلد يوقظون يعني هي لازم يحصل شيء من الفتور لكن خلي نومك ايه اه خلي نومك خفيف باذن افوقك تفوق قلت لكم الكلام ده قبل كده ان أنا لو انا معدي في الطريق رايحين مسافرين نويبه عشان العمره ها او الحج ان شاء الله يا رب الزخنه الحج يا رب يا رب تمم لنا امر الحج يا رب يا رب دبر لنا امر الحج يا رب يا رب يسر لنا امر الحج يا رب, يا رب ايه يا ابني خايف تقول امين ليه ما تخافش حتى لو جوازك ما راحش هناك ممكن برضه تحج ان شاء الله هيطلقك من بيتك يحققك قادر اه قادر سبحان الله يشاهد يساعد لو مسافرين جيت بواحد عطلان في الطريق فوقفت مالك يا عم قال الدين زقا ماشي اديله زقه اديله ايه لكن مش معقول افضل ازقه لحد هناك صح كده فانت برضه انا محتاج اعمل ايه اديك ساقه تصحى تنطر تدور لكن مش هفضل اسوقك حد هنا معايا هي دي القضيه انك انت بس محتاج تفويقه محتاج تنشيطه محتاج تصحى وتنطلق الى الله سبحانه وتعالى الفتور وارد لكن الثبات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح ان احنا عندنا اشخاص باعيانهم ما بيصلوش عالنبي انا شايفهم عايزة بؤك كده اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم الشاهد انه قال صلى الله عليه وآله وسلم لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اكتدى ومن كانت فترته إلى معاصي الله فذلكم الهالك اللهم نجينا من المهالك آه. يبقى الإنسان نصيص العباده قيام ليل وصيام وذكر وتلوث القرآن خمس أجزاء في اليوم لما يفتر يبقى الفرائض والرواتب يبقى فترته إلى الايه؟ إلى السنة لكن الفترته للمعاصي يعني عندي فتور يعني ما يروحش يصلي في الجامعة عندي فطور يعني يبدا يقعد قدام التلفزيون لا ده ما اسمهوش فطور بقى ده اسمه ايه خيبه عبط هبل اي حاجه لكن ما يبقاش اسمه فتور ده اللي هو فتور للمعاصي ما ينفعش طب ازاي نثبت عشان بس ما ما تتكلمش كتير عم سيخش في الموضوع على طول لو سمحت حاضر نخش في الموضوع كيف نثبت على دين الله اول وسائل الثبات على دين الله الله توعت تقرأ كتير وكتب ومحاضرات الثبات على دين الله ويقول لك عناصر وبص للعناصر يا طب ما أنا عندي فتور عامله أول وسيلة للثبات على دين الله أن تدعو الله قال الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء اللهم لك الحمد اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على الإيمان اللهم انا نعوذ بك من الحور بعد الكور ومن الضلال بعد الهدى الله فتعلق القلب بالله هو الذي يثبتك. إن كثيراً من الشباب تتعلق قلوبهم بالشيخ أو بعمل أو بشريط أو بكتاب أو بشلة ويخزلون من هذه الجهة كثيراً ما يحصل أن يتصل بي أخ وأفاجأ الساعة كام اثنين وتلت بالليل يعني الشيخ نسعبان طب عايز إيه قول لي حاجة عشان أنا عندي معاصي طب أنت الساعة 2 و متصل بيه الساعة 2 و 3 ديك يعني تصلي ركعتين وتقول يا رب جيل أنا ليه بتروح له هو وأحس إنه هو خزل من جهتي اللي حصل ان أنا خذلته لأنه هو كان مستني مني برضه كلمة حلوة وطبطبة وكله النهارده عايز عايز طبطبة وإحنا مش فاضيين طابطب بقى صراحة طاخ يلا <تصفيق> واللي عاجبه على كده اهلا وسهلا هو ده دينا وإيه دي سكتنا أصل بعض الناس بيفكر إنه هو صاحب فضل علي نلتزم جزاك الله خيرا ماشي بس مش صاحب فضل على الله يمنون عليك أن أسلامه قل لا تمنوا علي إسلامك هو ده الحاصل النهارده ده الساهد بعيدا عن القصص الله التعلق بالله صدق اللجوء الى الله قوه الانطلاق الى الله هي دي ما اجمل القران خد يا ابني شو القران نزلهم على قلبك دواء قال الله هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين هو الذي انزل ايه السكينة في قلوب المؤمنين ليه? ليزدادوا ايمانا ها? مع ايمانين كمل معهم الحق ها? ها? ليزدادوا ايمانا مع ايمانين ها? ولله جنود السماوات والارض ها? كمل ها? فين الحفاظ? اه يا مصر الجديدة <تصفيق> فين الحفاظ؟ فين القرآن؟ ما تقلفش لو حافظ اتكلم مش حافظ أو ساكت عشان تتفضح كده ان سورة الفاتح يعني في الجزء اللي الستة وعشرين ومش حافظين مش حاجة تكسف حاجة تكسف الله لا يا جوش طب صلع الرسول عدي الحتة دي بقى خلاص ماشي صلع الرسول صل. صلى الله عليه وسلم. ها ثاني هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله إيه؟ جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار سبحان الملك هات من الاول ثاني بقى انزل السكينه ليزدادوا ليدخل اللهم انزل سكينه في قلوبنا اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه الا وانزلت علينا السكينه خلي بالك من كلمه ولله جنود السماوات والارض اللهم سخر لنا من جنود السماوات والارض جندا من جندك يثبتون قلوبنا على الايمان اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم ف... ثبتوا الذين آمنوا التثبيت من اين هي دي اصل يطلع لي كم واحد يقول اصل انت مش عارف الوضع اللي احنا فيه عم الشيخ شوف الشوارع شكله؟ ايه الجامعة عامله ايه البيوت عاملة طب نعمل ايه احنا في الموضع ده يسخر الله لك جنودا في البيت وفي الشارع وفي الجامعة وفي المواصلات الجنود دول مين هم؟ لا تدري ولا تراهم مش شرط انك تراهم وتعرفهم الجنود دول يثبتوا قلبك على الإيمان اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا اللهم اربط الإيمان على قلوبنا يبقى أول عامل من عوامل التثبيت صدق اللجوء إلى الله انك تعرف إن اللي بيثبتك مين الله شوف ربنا امتن على سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم فقال ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا فالتثبيت من الله دي مر واحد اوعى تنساه في حياتك مش فلان ولا الاسباب اوعى يتعلق قلبك بالاسباب ان اللي يحفظ القران يثبت لا مش شرط ان اللي يتعلم العلم يثبت مش شرط إن احنا بنتعلم القران بنحفظ القرآن ونتعلم العلم ونشتغل في الدعوة كل دي أسباب لكن اللي يجعل هذه الأسباب تؤتي ثمرتها الله فلا يتعلق قلبك بالأسباب اوعى يتعلق قلبك بالشيخ ولا بالاخ فلان ولا بالكتب ولا ابدا كل هذه أسباب يسخرها الله جند من جند الله قد يسخرها لك وقد يسلطها عليك تخذل من جهتها يبقى أول سبيل للوصول إلى إلى الثبات صدق التعلق بالله سبحانه وتعالى إنه اثنين اليقين يا جماعة اللي حصل أن بعض الناس مسى في طريق المعاصي مدة ثم أراد أن ينتقل مشي مع بنات وسمع مزيكا وشاف تلفزيون ودخل على النت وراح نوادي وصيف وشرب سجاير لحد وكلهم كده يقول لك انا عملت كل حاجه كل اللي يخطر بالك انا عملته طيب يا عم ربنا يعفو عن وعنكم يا رب وبعدين قال لك ما انا ما ما اتبسطتش فقلنا نجرب سكه الدين قلنا نجرب سكه الدين كون ان يجي لربنا عشان يجرب ربنا لا ربنا اعز صح اعظم اكبر ما ينفعش انك انت تدخل على ربنا تجربه فلا بد لكي تثبت في هذا الطريق ان تدخل طريق الدين بايه؟ بيقين ايه هو اليقين تكلمنا عنه من البدايه ان اليقين انك تلتزم بالدين لأن الله أمرك بذلك تلتزم بالدين ليه عم الشيخ يبقى أنا مش بلتزم بالدين عشان أرتاح عشان أتبسط مش بلتزم بالدين عشان يبقى شكلي أحسن عشان ما فيش عشان أنا بلتزم بالدين بس عشان إيه ربنا أمرني بكده ده فرض علي قلت له كده احنا بنلتزم بالدين عشان نبقى مشايخ يا ام مش عشان ابقى شيخ انا ما التزمتش اعفيت لحيتي يعني وتعلمت العلم عشان ابقى داعيه لا ده انا لحيتي لان ربنا فرض عليا ده وتعلمت العلم لان ربنا فرض عليا ده مش عشان ابقى شيخ هو لازم كل اللي يلتزم يبقى شيخ مش لازم مش ده الموضوع خالص فلذلك لا بد من يقين اليقين في ايه في ان هذا الطريق هو الفرض فما في سبيل للتفلت منه ما اقدرش اسيبه لان فرض علي ان أنا امشي كده ما ينفعش ان أنا امشي غير كده فهذا فرض علي ان انا انطلق في هذا الطريق انطلق فيه بيقين عشان كده لما جاء حذيفه بن اليمان الموت جلس عبد الله بن مسعود عند راسه فقال عبد الله بن مسعود لحذيفة اوصني فقال حذيفة ألم ياتك اليقين قال عبد الله بلا وعزه ربي قال فاياك والتلون فان دين الله واحد حلوه الوصيه دي حلوه زي الفل اقول ثاني صلى الرسول قال له اياك والتلون هي دي مشكله التلون وقلناها برضو انها من مشكلات النت مش مشكلة النت الوحيدة سون العريانه والمواقع القذره لا ده من مشاكله ايضا التنصير تغيير الدين ومن مشاكله ايضا تغيير المنهج انك تدخل وتقعد تسمع شتيمة العلماء والطعن في الدعاء ومناقشاته خصوصا الاخوه الطيبين اللي مزاجهم في ساحات الحوار بيسموها بتضيع دينه تلون وتلاقيه كل يوم برأيه وكل يوم بحاله وكل يوم بكلمة والآخر يترك كل شيء اللهم ثبتنا على الإيمان اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اليقين لابد أن تسير في هذا الطريق بيقين ثلاثة العقيدة الصحيحة يا جماعة المعتقد هو الأصل وكلمة عقيدة جاية من كلمة عقدة عارف لما يجيب حبل وتعقد فيه عقده لما تمشي ايدك على الحبل كده يجي عند العقده وايه ويقف هي دي العقيده هتوقفك وانت ماشي في طريقك كده تيجي تفكر في حاجه عقدتك توقفك عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لم في صام لها والله سميع عليم عقيده لابد من عقيده صحيحه لازم اتعلم عقيدتي يا جماعه لازم اعرف يعني ايه توحيد ربوبيه وتوحيد الوهيه وتوحيد اسماء وصفات يعني ايه وايه الفرق بينهم وايه اثرهم في نفسي وايه واقعهم العملي في حياتي لازم افهم ايه الفرق بين توحيد الربوبيه وتوحيد الالهيه ايه الفرق ايه الفرق بين اسم الله سبحانه وتعالى الحكم والحكيم ايه الفرق بين اسم الله عز وجل الفتاح والحكم لما تعرفش طبعا ان اسم الله عز وجل الفتاح يعني الحكم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق يعني احكم مش عارف فانتا عشان كده بنضيع لان احنا ما نعرفش ربنا كويس العقيدة هي دي عقده الحبل اللي بتشرط فيها اللي بتمسك فيها وتطلع العقيده فلا بد من عقيده صحيحه تنطلق على اساسها ايضا من اسباب الثبات على دين الله سبحانه وتعالى الرضا اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من اهله ان من اسباب التفلت الاستشراف والتطلع الى ما ليس في يدي الفضول البشري عايز تعرف وعايز تشوف وعايز تروح وعايز وعايز التطلع والاستشراف هو اللي بيخليك تترك الدين وتتفلت لابد من الرضا عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لي سيدنا النبي ما عليه صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهك ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا قال الرسول عليه صلى الله عليه وسلم في نفس السياق في سوره اخرى ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل اني انا النذير المبين الشاهد إني لا تتطلع الشباب النهارده أو بشباب ملتزم ملتحي وفي وسط البلد واقف قدام البترينات بيتفرج زي زي الناس غلط لما تلاقيه ماشي في الشارع ولا واقف عن ناصية زي زي الناس غلط لما يقعد مجموعة من الشباب فجأت والله مجموعة من الشباب المتزمين ثلاثة أربعة خمسة بيروحوا عند أخ بيعملوا إيه بيلعبوا على اسمه إيه بتا... بلاي ستيشن بلاي ستيشن عارف وحافظ انزبطوا بلاي ستيشن قلت انتو شاكلكو وانتو داخلين عند الراجل يقال ان انتو يعني ناس بقى ايه تعودوا تتعلموا العلم وتقوموا الليل داخلين تلعبوا على بلاي ستيشن يا نهار نار ايه بقى مش عبيض ده خلص. كيف كيف شعوات للأسف الشديد احنا محتاجين الرضا الرضا بايه ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم البيه ورسوله ارضا يا جماعة انا ما بقول لكش ما تلعبش بس ما يبقاش اللعب اصل ومنهج وفرضه لازم ما يبقاش اللعب دماغ وبرنامج ووقت وتركيز ده اسمه لعب تسري عن نفسك قليلا نعم ولكن هذا القليل ما يبقاش موضوع يخطط له وتشترى له أجهزة ويتعلم لعب يجمع التسريع على النفس حاجة غير كده خالص ده نتيجة فقدان الرضا الرضا بالمنهج اللي هو عايش عليه الرضا بركعة الرضا بسجدة الرضا بجزء قران الرضا الرضا بمية تسبيحة الرضا بألف استغفار الرضا بالسعي إلى المساجد الرضا بمجلس علم ويعتبر ده ترفيه وده خروج من الملل، زهقان مخنوق شوي عايز أغير جوه عايز أتحرك عايز تغير جابه عايز تتحرك روح صلي في مسجد في المنصورة روح صلي في مسجد في كفر الشيخ روح صلي في مسجد في, في أي حته تلاقي فيها حد ويبقى ترويح عن النفس هي دي متعتك وهي دي خروجك هو ده الموضوع الرضا ان احنا بعد ما دخل سكة الدين وجرب كل حاجة صلوا وحضر درس وسمع شريط وقعد اتفرج على اسطوانه فيديو ودخل على الإسلام واي والإسلام توداي والإسلام وقلب خلاص أنا عملت كل حاجة فيبدأ يتراجع لا يا ابني هو الدين مش كده أنت عملت كل حاجة بس أنت ما طلعتش بحاجه ما تغيرش فيك حاجة لابد من الرضا خمسة المنهج من عوامل التثبيت أن يكون لك منهج في الحياة حياتك دي تبقى عايش على منهج لازم يا جماعة محتاجين منهج في التفكير إزاي نفهم القرآن والسنة النهارده قنوات الفضائية والعياذ بالله وأنا لما تكلمت عن النت قلت إن مش هكلم عن النت لوحده على أساس إنه العجل الفضي بنوا إسرائيل عبدوا إيه عبدوا العجل آه والنهاردة في عجل بيعبد من دون الله الشاشة سواء كانت التلفزيون أو آه أو النت أو الكمبيوتر النهارده اللي عندوش تلفزيون عنده كمبيوتر لازم وبقت توصلهم هم قاعدين قدام الله بلى. شيء عجيب جدا سبحان الله العظيم أنا بقول إن في مصالح من هذا الأمر مصالح حقيقية بتخضى وفي فوائد واسمهما أكبر من نفعهما للأسف الشديد الفتن عليه أشد أنا لا أنهاك عنه مطلقا ولا أحرم مطلقا إنما أحلل بقيود وبيح بقيود وضوابط وقلما من ينضبط بهذه الضابط قريبا وقريبا منكم هنا في مدينه نصر كنت اجلس امام مجموعه من الشباب هذا الضغط خريج الجامعه السنه اللي فاتت وسالتهم انا اتحدى من دخل على النت ولم يمر على المواقع القذره والعاريه أتحدى مين منكم دخل مرة على النت دخل في فترة حياته دي دخل على النت وما عداش على القنوات دي مين ما شفهاش لم يرفع يده أحد مين ما شفهاش يا جماعة كل شفه ادم دخل شاب بالفضول البشري طب يبقى لازم أسد الباب ده من اوله بقى الشاهد المنهد اللي هو بقي بناء على إيه حلال وبناء على إيه حرام لأن القنوات الفضائية الوقت النهاردة فتاوى على الهواء. والنهاردة الراديو والاشرطه النهاردة بتاعت اسماء منتش عارف مين ده ومين اللي بيتكلم وبيقول ايه وكله بقى وكتب ورسائل مولد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن كقطع الليل المظلم قطع الليل المظلم ظلمة ظلمة المنهج والعصمة ان يبقى لي منهج في التفكير بفكر ازاي الاسلام يا جماعة دين عظيم دين متميز مش بس انك تصلي له ركعتين لا ابن الجوزي قال كده في صيد القراطر قال ان صلاة ركعتين امر سهل وصوم يومين امر سهل انما الصعب في الدين عبودية العقل ان يكون عقلك عبدا لله ما يمقس عقلك طاغية بيعبد من دون الله ازاك انا قلت كتير ان بعض الشباب بيعبد نفسه بيعبد ذاته بيعبد اسمه بيعبد شهواته بيعبد مزاجه بيعبد اماله بيعبد خطته العريضه في حياته هي دي معبوده وإلهه اللي بيصليله له ويصم له ويقوم دينه بيحكم تفاصيل حياتك الدقيقه دينه كده هو دين ولذلك لما اتكلمت ما دينك قلت ايه ما انا كلمه دين الاول الدين هو الذي قهرت فقطعته دين بيحكم تفاصيل حياتك الدقيقه دين كده هو دين ولذلك لما كلمت ما دينك قلت ايه معنى كلمه دين الاول الدين هو الذي قهرك فقطعته ده معنى كلمه ايه دين عشان كده يقول ايه قولوا كل كلمه دين لكم بها العرب تخضع وتسمع عشان كده اسم ربنا اسمه ايه الديان اسمه ايه الديان يعني القاهر المطاع فده معنى كلمه دين ادم انت قلت دين الاسلام يبقى الدين ده قهرك فاطعت اوامره ونوائيه هو ده الدين المنهج بقى في الدين ده ان عقلك بيفكر ازاي بمنهج اكتبوا السنة بفهم الصحابه مش عشان انا قلت كده ولا عشان انا كده وانما لان ربنا اللي قال كده قال للصحابه فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق يبقى ربنا قال لنا امنوا ايمان كايمان الصحابه مش انا اللي بقول كده مش من عندي والله ده قران اوك فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق شقاق يعني تفرق واختلاف يبقى لازم إيمان زي إيمان الصحابة كتابه سنة فهم الصحابة مزي فهم حسنين ولا محمود ولا عبده ولا الشيخ فلان ولا الإمام فلان ولا الشهيد فلان فهم مين؟ الصحاب ومقدم على الكل وانتهت القضية عند هذا الحد ده ضابط في الفهم في فهم الدين عشان كده هاجه أقول لك نمره ستة مباشره بعدها الفهم للاسف شديد بعض الشباب فاهم ان الدين ليحية وجلبية بعض الشباب فاهم ان الدين تعلم العلم الشرعي والدعوة إلى الله بعض الشباب فاهم ان الدين صلاة الجماعة والعمامة والإمامة بعض الشباب فاهم الدين ان حرام حرام حرام حرام حرام إيه الدين محتاجين نفهم دين الاسلام ايه هو نفهمه بعمق نفهمه بوعي هو فهم الصحابه هم دول النموذج اللي الرسول ارشدنا اليه قال تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي واياكم ومحدثات الامور اياكم وايه محدثات الحاجات الجديده فان كل محدثه بدعه وكل ضلاله في النار قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحدثات الامور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكثر الخبث قال الله والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان بإحسان القيد ده مهم قوي اتباع بإيه آه إحسان والاتباع عارف إيه الإحسان أن تعبد الله كأنك إيه ترى فدل على أن الإحسان أن ترى بصيرة تبقى فاهم شايف يا جماعة الدين ده ما يتفهمش لحد ما يتعاش قلتلكوا القصه دي قبل كده كتير ان مهما كلمتك عن حلاوه التفاحه وجمال طعمها مش هتعرف حلاوتها غير مدوقها هو ده الدين افضل اكلمك للصبح عن وانت ساجد وخاشع وتقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه فتحس ب كلام الكلام ده كلام هتحس لما تسجد وتقول مرة واثنين وثلاثة وخمسة وعشر لسنة واثنين وثلاثة وخمسة وعشر حد ما تحس حتتين دول يزقوا بعض المنهج والفهم انا قلت منهج في التفكير اتنين منهد في الطلب ثلاثة منهد في التعبد اربعة منهد في الدعوة خمسة منهد في طلب الرزق تأتي إن حياتنا على منهج إنك تحط لنفسك برنامج أول ما تصحى منهم هتعمل ايه برنامج منهج إنك وانت خارج من بيتك لحد الشغل أو لحد الجامعة هتقول إيه برنامج منهج إنك انت الخمس ست ساعات اللي أقضيهم في الشغل أو الجامعة أو الكلية أو هتعمل فيهم ايه طب لو قابلتك بيت وكلمتك هتعمل ايه منهج الامر محتاج يا جماعه منهج يعني لو واحده جت تكلمني بس ولا اعمل ايه طب اعمل ايه اعمل ايه الامر ده يا جماعه ما هوش مش ضحك ولا تهريج ده حقيقه يعني سبحان الله لذي لسه احد إخواننا لسه والله بيكلمني حالا يعني راح الجيش في حلق لي حيته فجاي في السوبر جيت من الجيش ففوجئ ان واحده قعدت وبتكلمه و وانت منين ورايح فين و نعم <تصفيق> <ديبي. تصفيق> <تصفيق> <أأأأأأه> طب <طبريق> اعمل ايه يا دا اللحيه بقى كانت اه يا بقى كل اللي فات ما كانش حد بيكلمني عشان دي سبحان الله العظيم اه شايف كلامي سؤاله طب اعمل ايه اقول لها ايه هو مش عارف يعمل ايه انا عايزك تبقى عارف انت في المواقف دي تعمل ايه هل تفتح مصحف وتقرأ واول هي ما شافت مصحفك طلع من جيبك وسمعتك بقى بتقرأ قرآن كويس هتسكت وتتلم ولا محتاج ان انت تقوم تمشي من هنا خالص فاجتنبوه تفارق المنكر تماما لانها الفتنة النهاردة متاصله تفتح معك في القران هسألك سؤال يا عم الشيخ <تصفيق> فتن اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها موضوع ربنا عافينا واياكم الشاهد يا اخوه محتاجين منهج في حياتنا برنامج نعيشه ازاي نعيش الدين محتاج اعرف انا اصلي فين؟ واصلي ازاي وورا مين واسمع ايه محتاج اعمل منهج ساختم القران كل اديه في التلاوه وفي الصلاة ويبقى عندي تلاوه تعبد وتلاوه تدبر وتلاوه صلاه وتلاوه تعلم مش لعبه يا جماعه دي حياه ده دين ده منهج ده برنامج سبعة عشان ما عليكم علول الهمه للاسف شديد ان احنا في زمان كل حاجة وحشه بقت هي الموضه كنت بقول كذا برضو تاني معلش اسمحوا لي دخل المسلمون جحر الضب قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه دخل الغرب جحر ضب خرب ودخل المسلمون خلفهم تقليد أعمى في اللبس والأكل والشرب وطريقة الحياة تقليد أعمى عجيب ويا جماعة أنا بقول إن الشباب اللي التزم أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الدين أنا كنت بقول في الجمعة الأمة بخير أنا لما أشوف الشباب اللي زي الفل ده الناس الجميع مش أنت من الكبار <تصفيق> الناس الحلوة والأمامير دول الشباب الحلو ده انه التزم بالدين وجاي قاعد في الجامع وبيسمع درس وعايز يتعلم وبيحفظ قرآن ده ده يعني طفرة في العالم في موجهة الفتن دي يعني انا فرحان بيكم بحبكم حريص عليكم والله انا بفتخر بيه انا بقول ان اللي احنا فيه من وجود الشباب دول في مصر الجديده وفي مدينه نصر والمهندسين والزمالك وجاردن سيتي وكل الحتت دين الشباب ده اهو اللي في الجامعه الامريكيه واللي في في كليات عاليه في الطب وهندسه وغيره الشباب ده كونه يلتزم بالدين ويلتحي او يقبل على الله ويبطل معاصي ومشي مع بنات ده شيء عظيم جدا ده من صنع الله انا والله لما اسال كيف حال الدعوه اقول يا جماعه ده مش شغلنا شغلنا ما يجيبش ده ابدا ده شغل ربنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يغرس في هذا الدين غرسا في رواية لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا ينسئهم على طاعته أنت من غرس الله لهذا الدين أنت من غرس الله لهذا الدين الحمد لله رب العالمين نسأل الله أن يثبتنا وإياكم فلذلك يا أخوة أنت لما دخلت سكة الدين دي يا المفروض تنسى الموضوع موضوع الغرب لسه ما زال مش هتزعى مش كده لسه ما زال مفهور بيبوما ونايك وأديدس لسه لسه الأسماء دي بتستهويه وحططها على قلبه وبيصلي بيها هو ده الغلط أن تبقى بقايا هذه الجاهليات في قلوبنا زي ما قلت كده انه مازال حريص على انه يبقى ولد شيك ورشيك ومعبود الجماهير انه يتعاكس وانه حلو لسه ليه انا عايزك تعلو همتك شوف عمر ابن عبد العزيز بيقول ايه رزقت همه عاليه جعلت ترنو الى الاماره فلما صرت اميرا طلبت الخلافه فلما صرت خليفه طلبت الجنه اللهم ارزقنا الجنه يا رب انت عايز تبقى ايه في الدنيا دي ولا حاجه ما فيش امل انسى الدنيا دي خلصانه خلصانه يا شباب اكثر من يموتون هذه الايام الشباب بامثالكم سنكم ده هو اللي بيموتوا من دول معلش انا ما بتكلمش كلام من فراغ ده واقع وكل واحد منكم يعرف مجموعه من اصدقائه ماتوا اللي ماتوا في حادث السيارة واللي ماتوا في, في الشم واللي ماتوا في غرق في البحر واللي ماتوا كتير جدا بيموتوا اللي من دول فلذلك هتموت هتموت ويا ترى اذا مت هتروح فين عندك حاجه تقابل بيها ربنا طب هتقول له ايه؟ محتاجة وقفة محتاجة وقفة جد علو الهمة علو الهمة ان ما بقيتش يعني ايه؟ تعالوا نتعشى نهاردة مش عارف فين كوك اه تعالوا نتعشى نهاردة في كوك دور جديدة دي معلش خلينا نتعلم بلو اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم الشاهد يا اخوه ما بقتش تعاني تعشى النهارده فين ونشرب قهوه فين هنلبس ايه وشعري شكله ايه لا لا لا لا ده همتك يا ترى انا هبقى مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا هبقى بقى مع الصحابه اللي هم مسلمة الفتح ولا هبقى مع التابعين هبقى مع مين في الجنة وعد فكر كده وتخيل أنا فرحت جدا لما جاني أحد الأخوة وقال لي أنا شفت الإمام القرطبي في المنام الله حلو والله برضو زي حالاتكم كان من مصر الجديدة آه آه آه والله قال أن شفت الإمام القرطبي في المنام جميل والله كلام في غاية الروعة إنه يشوف مين آه الإمام القرطبي الله أكبر شاف الإمام القرطبي في المنام الواحد يعيش طول النهار وهو شاف الامام القرطبي في المنام يعيش طول النهار ايه فرحان كده فما بالك لما تشوف سيدنا النبي طب ايه رايك لو قعدت معاه في الجنه هي دي الهمه بقى الهم العاليه ان نحفظ القران كله وانا قلت قبل كده انك انت تعلمت الكمبيوتر في ولا قعدتين صح ولا لا قاعده ولا قاعدتين ممكن ما حدش ده انت بس ايه بصيت كده ولقط واشتغلت وانطلقت قال لا طب ما القرآن بقى ممكن نتعلمه كده ولا مش ممكن أه انا بقول كده ان التجويد يا جماعة تجويد القرآن في قاعده واحده انا بقول انا ازعم ان علم مصطلح الحديث مش اكتر من ساعتين هم ساعتين مصطلح الحديث انك تعرف انواع الحديث وخلص الموضوع ده اللي يلزان اللي الاخوة بقى قاعدين يتعلم انا بدرس مصطلح هو المصطلح لوغاريتمات مش ده الموضوع يا جماعه احنا عايزين في علو همة التهم التهم التهم الكتب هيب قوي لما اقولك لك ان انت لسه حد دلوقتي ما عدتش مرحله فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ومعالج القبول والتحوية عشان توصل للسنه وظلال الجنه لابن ابي عاصم خلص اتعلم وقف الدين يا جماعه مش زي ما كده مش هندسه هي مش طب مش لوغاريتمات ديننا مش معادلات و... لا ده ديننا بسيط جدا جدا جدا انك تفهم وانك تتعلم وانا قلت قبل كده في مساله العقيده ان في ناس بتتعمد تعقيد العقيده لا يا جماعه العقيده سهله سهله جدا بمنتهى البساطه بس انت اقبل كده والتهم الكتاب ليه ما يخلص الكتاب في ليله العيال اللي بيعروا قصص يقول أنا مسكت القصة ما عرفت شنام غير ما خلصته طب ما تخليه مسك كتاب برضو وما ايه وما عرفش شنام غير ما اخلصه خلص علو الهمه عايزك في الصلاة علو همة في الصيام علو همة في الذكر علو همة في طلب العلم علو همة لازم تعالوا همتك عشان تثبت لأن اللي عالي الهمة بيتطلع دايما كنت لسه بقول مبارح ان الراجل اللي يعمل مشاكل مع امراته بيته راجل فاضي احنا فاضيين تبعد تعمل مشكلة عشان دخلت لقيت مش عارف ايه ما حصلش ايه حصل قالت ايه عملت ايه حد يا عم خلص نفسك عايزين ندخل الله مرزوخنا الجنة يا رب انسى هو ده علو الهمة طولنا ولا لسه تاخد حته كمان الصبر اللهم اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من اهله قال الله وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما وما استكانوا والله يحب الصابرين اللهم اجعلنا منهم يا رب الصابرين صبر ما تستعجلش اصبر على نفسك لحد ما تطهر واصبر على العلم الحد ما يستوي عندك اصبر سبحان الله العظيم فوجئت في الفترة الأخيرة برضو إن كثير من الشباب كل شوية جاي لي شاب أنا ألفت كتاب وعايزك تكتب له مقدمة أنا عملت رسالة وعايزك مش طب خد رجع لل اصبر يا ابني كان السلف يكرهون التصنيف قبل الأربعين لما توصل أربعين سنة وتنضج بتوعد عيدة لي بنهديك صل على الرسول صلى الله عليه وسلم آه ما تستعجلش ما تستعجلش المشيخة ما تستعجلش التصدر ما تستعجلش انك انت مش حاسس بحلاوه الايمان انا ما تغيرتش لسه اصبر الصبر الامر محتاج صبر طويل صبر طويل جدا والصبر يعينك على طلب يريد الله عز وجل تسعة مجافات واجتناب اسباب الشبهات والشهوات اللهم نجينا من الشبهات والشهوات الشبهات يا جماعه في عصرنا ما عادتش مساله في الدين الا وعليها شبهه للاسف الشديد ابتداء من التوحيد وصفات الرب ووصولا الى تحريك الاصبع في الصلاه والنزول على اليدين او الركبتين شبهات الناس قاعده تقول لك شبهات شبهات في المسألة الشبهات هذه شبهات أيها الإخوة الشبهات عجيبة جدا ينبغي أن احنا نفهمها بس مش دلوقتي كتير من الناس داخل على الإنترنت ولك أصلي فيه ناس بتشتم وأنا هرد عليهم مالكش لكش دعم اسكت ما تردش مش انت طب يدخل انت عمشي خرد ما مالكش دعم بيا اسكت انت ربنا هيقيد من يرد وكتير قلت للشباب يا جماعة مش فرض علينا ان كل اللي يقول حاجة نرد عليه احيانا لاماته الفتنة ان انت ما تردش عليه رد عليه ليه انت بترد عليه انت, انت اشعت المسألة عشان كده لما واحد جاب في الجرنان واحد بيشتم السيده عائشة طب وانت بتبلغنا ليه يعني هم هناك شتمه انت جاي تقول لنا انا هنا ليه انت كده لستمتها انت اللي خليت الناس دي بدات الناس تقرا اه طب ينفع ان احنا نشتم بقى السيده عائشه ولا ما ينفعش ايه ده ردوا يا مسايخ لا ارد على مين ولو ان كل ناعق القمته حجرا لصار الصخر مسقالا بدينار زي ما بيقولوا وانا قلت لكم قبل كده قصه الكلب والاسد وحفظنها خلاص مش اقول ما تخافش أصل الولد راسه يعني عدي عدي صلى على صلى الله عليه وسلم إن احنا, <تصفيق> إن إحنا ما ينفعش إن إحنا كل اللي يتكلم نقوم إحنا نرد عليه فلذلك اجتناب الشبهات واحد جاي يكلمك تعالى عشان أنت بتسمع لمن بسمع للشيخ فلان أنت عارف الشيخ فلان ده مش عايز أعرف صحيح ما هي طريقته من أرضه ده كذا وده كذا وده كذا يعني ده من الخوارج وده من القطبيين وده من ال يا عم أنا دلوقتي بسمع شريط صلي بصلي بس خلال أنا مش عايز منه أكتر من دي بصلي وخلص بسمع الشيخ الله ريمه الشيخ أبس حك الحويني بيقول يا جماعة طالب العلم على عشر نقاط العشر نقاط دي كده خلاص قد وبس أنت تقول لي بقى ده وده ما أنا مالي تجنب الشبهات والشهوات كما تتجنب الشبهات في الدين الناس اللي بتطرح مسائل لتثير بها شبهات وتشككك ليكذا وانت ابعد عنهم خالص والشهوات اتجنب الشهوات اصلا انا كان معايا يا جماعه اصحابي وبعدين التزمت فلازم ادعوهم لا عشان تدعوهم تسافر معاهم دول تعبانين عايز اروح معاهم ده كذا ده لا اجتنب الشهوات المطاعم النوادي اجتنب الشهوات المسجد بيته كل تقي وبش عايزك تقول لي من اتفسحش اقولك علو الامة في الجنة هتتفسح لما تشبع اصبر شوية الصبر من عوامل السبات اجتناب الشبهات وليه والشهوات اجتنبها اجتنبها يعني ابتعد عنها لا تقربها ايضا من عوامل التثبيت ذكر الله اللهم ذكرنا بك فلا ننساك يا جماعه انا ما اقصدش بكلمه ذكر الله لا اله الا الله وانما اقصد دايما يبقى ربنا على بالك دايما والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله ذكروا الله العلماء هنا يقول تذكروا ان الله يراهم فاستغفروا عايز دايما وانت ماشي في الشارع حاسس ان ربنا شايفك اما تبقى قاعد بتتكلم مستشعر ان ربنا سمعك لما تبقى لوحدك مستشعر ان ربنا معاك زي ما قلنا برضه فعقدتك معيه علم واحاطه وليست معيه ذات عقدتك كده ان الله بذاته مستو فوق عرشه فوق سماواته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير استوان يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير انما الايه ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه إلا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا معيه علم واحاطه معاك في كل مكان معيه علم واحاطه المعيه دي تخلي جسمك يشعر استشعار المعيه هو ده اللي انا قصده بذكر الله ذكر دايما ان ربنا معاك يخليك دايما مراعي نظر ربنا مستحي منه ما تقدرش تغلط سبحان الله يبقى نايم في السرير كده وجرس المنبه رن عشان الفجر أفلوا بعدين جرس التلفون رن وسمع الاذان أفلوا بعدين يفتكر كده رب ما شحط على شايف ناس بتصلي وشايفنا انا في السرير لا ينتفض يوم قرش مراقبة الله أو ذكر الله ألا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك ذكر الله سبحانه وتعالى إنك ما تنطأش إلا اللي يرضيه وما تبصش غير على اللي يرضيه وما تسمعش غير اللي يرضيه وما تعملش غير اللي يرضيه ذكر الله العنصر الأخير عشان نختم بقى ونروح الالتفاف حول العناصر المثبتة العلماء والصالحون قال صلى الله عليه وسلم إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر علي بن المديني يقول اعز الله الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة ابن قيم يقول كنا اذا اشتد من الخوف وساءت من الظنون وضاقت بنا الارض اتينا شيخ الاسلام فما هو الا ان نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله عنا وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنين لازم كده يبقى لك شيخ يبقى لك مجموعة اخوة بيثبتوك ساعة ما تحس بفطور جري عليهم تعود معهم وزي ما قلت في الاول ان الناس دول اسباب فقط مش تعلق قلبك بيهم تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى وإنما سبب تحتمي بهم يا جماعة المساجد دايما نقول على أبواب المساجد تتكسر أمواج المحن والفتن أمواج الفتن تنحسر عن دباب المسجد اجري عن المسجد وعد كان أحد السلف إذا أحس بهم بمعصية أسرع إلى المسجد وقال إلهي إليك جئت إلهي إليك إليك جئت لك يا رب قل له كده اللهم اني احتمي بك فاحمني استنصر بك فانصرني اعوذ بك فأعزني ألوذ بك فلا تتركني اجري على ربنا في المسجد في المشايخ في الاخوه في الدعاء في العلماء التفاف حول العناصر المثبته انما ياكل الذئب من الغنم فالشيطان بعيد عن الاثنين وهو عن الثلاثة أبعد خليك دايما في الدفة في وسط إخوانك وحبيبك أسأل الله أن يثبت يثبتنا على الإيمان أنا بحبكم في الله أنا مش عايزك تضيع وأول الضياع كلمة قال ابن الجوزي عليه رحمة الله أول الزلل إذا مسهم طائف وأوسط الزلل فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم وآخر الزلل وطبيع على قلوبهم فهم لا يفقهون هي كده سلسلة واللي رجله بتزلق بيقع في زماننا بقى صعب انه يرجع تاني ومعاكم وقت فلان وفلان عارفين قصة فلان وفلان انه كان كويس ووقع وبعدين رجع وبعدين وقع وبعدين رجع وهو دلوقتي الوقت ربنا يرجعه بالسلام اه هنا حواليك فتن وامثله كثيرة اثبت اثبت واستمسك زيد في الطاعات والعبادات معلش أن عندي شوية عناصر تانية بس ما فيش وقت منها زياده العبادة انت محتاج ان ربنا يحبك صح؟ ازاي يحبني؟ ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به ووصله الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه انت محتاج انه يحبك يا رب حبنا يا رب يا رب حبنا ويرضى عنا واسترنا واعفوا عنا محتاج انه يحبك عشان توفق الى السبات وصيتي لك الاخيره اوعى تضيع اشبط في سفينه النجاه وامسك جامد ووعى تقع لان اللي بيقع بيغرق والبحر عميق وتحت البحر نار اللهم نجنا من النار وعذابها اسال الله ان يثبتنا واياكم على الايمان وان ينجينا واياكم من الفتن وان يعافينا واياكم من البلاء وان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل اللهم انا نسالك الثبات على الحق والعزيمه على الرشد والغنيمه من كل برج والسلامه من كل اسم والفوز بالجنه والنجاة من النار وصلى الله وسلم وبارك على النبي المختار واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين